تعودت انك تهدمني وتدمرني وبتكسرني وتلمني وبتظلمني حتى في عز هنايا وفرحي اتعودت انك تامرني وانا بسمع لك وانا بخضع لك اضعف بقوه دايما اقوى دايما حابب ألمي وجري دي وين كان بعدك عيش منصور حبيت خلاص ونسيت حق سر بإيدي ولو تندم على اللي فات ولو تندم على ولو تدفع لي حياتك كمان لحظه لقاء كمان حقا مش جرح صغير جرح جرح أسمي علم فيا بكى عينيا عايش طول يا <تصفيق> نار في حضن انا اللي اخترت حضن هواك وانا اللي أقدر في لحظه لو حتى روحي معاك هالف معي شوية ولو تندم على اللي فات ولو, ولو تدفع حياتك Who is watching the